لا عيز الا بالجهاد بالجهاد بالجهاد فدرا عن العيد السهاد السهاد السهاد وحمل سلاحك في الوهاد الوهاد بالوهاد, بالوهاد،, بالوهاد النصر في قد خزن الزينات الزينات سينادى جنين من السلم السلم من السلم او اقدم من تملي الكلام الكلام العدل للقدس الواء الرجال الرجال الرجال ليشدوا للاقصى الرحال الرحال الرحال ويحطمون قيد المحال المحال المحال بل قد ساء انهتلاتلاتلا من ماضيا ماضيا ماضيا تشكو الليالي القاسيه قاسيه قاسيه تشكو انا راحم الصديق الصديق لا ولا عطش الشفيه الشفيه بل تغنى في ظلمي الطريق الطريق الطريق نشكو الحنين طيل الحنين الحال لكننا نرم الفتن ممددا الفتن, الفتن وبرمي وطا التمحن التمحن حتى وان جرى الزمن الزمن الزمن لن نستكين ولن نهن سأموت في قلب العدا العدا العدا وأصير ابن السؤدد سؤدد أصل الهمام الهمام في وجهي عشق الحياة للن ينذل لهم سبات ما دام في القدس